صلى على جسم الحسيني والحسيني سيوفهم فغذى لسان جدة محرابا ما لهويا لهويا ويلاهي لاويا لاويا لا تسير بها الضعين الحسين لما يتوجه إلى كربل آيه كأني بزينة يبتقوا له لاويا لاويا لاويا لاويا لاويا لا تسير يحسين خويا تسير بها الضعين تسير بها الضعين مين يحسين خويا لاوين لاوين اش للعليلك، للعلي لك خويا اش يضر, يضر للعلي لو وين يقول الكربله الكربله يقول الكربله ولي وين لو وين علم صابي علم صاب على عيالي على عالي او على عيالي, عيالي السيف اذا زينب, زينب تقول هتقوي والخويا وحنيت وحنيت ليالي همومكم لا قن تقول ليالي ليالي يا همومكم او لاحت لاحت وحنيت وروح اشتهت ملقاكم خويا وروح اشتهت ملقاكم ملقاكم وحنيت وحنيت شفت النوق من اخبات تقول اخويا شفت النوق من اخبات وحنيت وحنيت أو كسر قلبي حنين الفاطمية أو كسر حنين الفاطمية لكن أعظم مصيبة على الحسين لما يفقد ولده الرضي يقول أمي علي ميني علي ميني رباب ابنك علي ميني رباب ابني ايج خلية خلية لعل ينفصل علي ايج علي ميني علي ميني رباب رباب علي ميني رباب ابني ويش خليتا لعلا ينفصل علي خليتا دمعي ويل على النظام ايقلها انا دمعيل على الناظر خليتا خليتا على عبد الله وعلى الاكبر خير اعلى عبد الله وعلى, وعلى الاكبر خير لكن الموقف صعب لما يأتي الظعن بعد العاشر من المحرم تستقبلهم البنين الفنين كني بها تعاتب الحسين تقول لا اخوان يما واخوان الدهر غادي بل سجاوات ام واخويا نظل عيب الوداعا حناين يا ام انا اضل عيب الوداعا خواخوان يما لفدي لا يكش عنيد يدولي يما خواان لو انسالم لو انسالم تريد يا حسين لي ترجعوا تقلنا لو أنها تصير اليوم لو أنها تصير لو يا النوح عشرة قول الوفى ما وفيت ما وفيت يوم عشرة يوم لو أن حيرت يا يوليد يحسيت يما لوين عيين دي والييد يحسين عشرة الك لهم فدى يا ابن الزتية يا يما الك لهم يا, ابني يا يا, يا, يا, يا, يا, يا أداء الردود الحسيني علي الدراجي الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحماداوي تم التسجيل في استوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء